صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو الغفور أسلموا له من قبل أياتكم العذاب، من قبل أياتكم العذاب، ثم لا تصرُو، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، من. ولكن اصبحت افضل لَا تَشْعُرُونَ افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون يَا ان السخرين أو تقول لا وإلا الله هدى لي من المتقين أو تقول حين ترى العذاب وإلا لي كرته فأكون من المحسنين بلا بلا قد جاء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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات